حيث انتظام الحجيج ل أ د ا ء ش ع ي ر ة من أ ع ظ م الشعائر من حيث المضمون والدلالات والمقاصد والحكم و ا ل أ س ر ا ر وحديثنا في إ ش ا ر ا ت في هذه ا ل ح ل ق ة عن مضامين الحج ا ل ع م ل ي ة و أ ح ك ا م الحج ا ل ف ق ه ي ة والحج باختصار له أ ر ب ع ة أ ر ك ا ن هي أ ر ك ا ن الحج ا ل أ س ا س ي ة لو أ ن الحاج أ ت ى بها استوفى حجه ا ل إ ح ر ا م و ا ل إ ح ر ا م إ م ا أ ن يكون إ ف ر ا د ا يحرم ق ص د ب ا ل إ ا ي ح ر من م الميقات ويريد الحج فقط لا شيء مع الحج ولذلك سمي م ف ر د ة و إ م ا أ ن يقصد بالحج التمتع والتمتع أ ن ينوي ا ل ع م ر ة في أ ش ه ر الحج الميقات يعتمر ويتحلل يتحدن يعني يخرج من ا ل إ ح ر ا م ب ا ل ك ل ي ة يمص الطيب ل وكل ا ن ر ج يلبس ثيابه وكل شيء يحذره حتى النساء وبعد ذلك يوم ا ل ت ر و ي ة يوم ا ل ت م ن ي ة ذي ا ل ح ج ة يحرم من م ك ة في محل ما هنازل و يحرم بالحج ليس التمتع يكون عمل عمرة وحج فما التمتع بالعمرة إذا الحج فما من الهدي وذلك يكون استيسر يكون عليه مهو عمرة فما فما من وحج إذا أن يذبح شاتا والقران هو أ ن يقرن في نيته بين الحج و ا ل ع م ر ة يقول اللهم لبيك حج و ع م ر ة ويكون كالمفرد في أ ن ه لا يتحلل من إ ح ر ا م ه حتى بعد العمره وكالمتمتع ل أ ن ه أ ت ى بعمره ة أيضا ايضا سنجد نعرفه ة أ لأنه مسائد الحج الفقهية المستطاع أبسط المعلومات مسائد حتى ينتفع الحاج كثيرة بقدر ينتفع أبسط وغير الحاج ليعرف و ي أ خ ذ ف ك ر ة عن الحج ط يحرم ب ي من م ا ل يدخل ق ا ت يحرم يعني شنو؟ يحرم شنو في ن ي ة النسك مما نوى انه يخش في الحج وحدد النسك الدائره افراد او تمتع او قران خلاص دا معناها احرم يمتنع عن اشياء تحرم عليه اشياء منها الرجال لبس المخيط والمحيط اي ح ا ج ة فيها لبس ب يحيط بجسم ا ل إ ن س ا ن م خ ي ط ة دي م م ن و ع ة لا ط ا ق ي ة لا ع م ة لا ج ل ا ب ي ة لا عراقي لا ب د ل ة لا قميص خلاص يلبس ا ل إ ز ا ر والرداء و ا ل م ر أ ة تحرم بنزع النقاب والقفاز لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تحرم ا م ر أ ة بنقاب ولا قفاز ولا ت ن ت ق ب م ح ر م ة تجي في الميقات لابس نقابه تملص نقابه والما لابس نقاب تحرم بالنيه ويمتنع بعد ذلك الرجال والنساء سواء من أ خ ذ شيء من ا ل أ ظ ا ف ر أ و الجسم ويمتنع من مس الطيب ويمتنع من م ق ا ر ب ة النساء ويمتنع من الصيد صيد البر أ م ا صيد البحر ف إ ن ه جائز ويمتنع من الزواج يعني زول أ ث ن ا ء احرامه لا يجوز له ي ز و ا ج ولا يحضر عقل الزواج ده حال ا ل إ ح ر ا م والدليل والدلاله على ذلك للخروج من الدنيا بالكليه ا إحرام ده. باري الصير انت زوال جاي تنقفع بالكلية وأجل الإحرام أن بقلبك عن الدنيا وعن التعلق بغير الله ده الإحرام الجدد والإحرام عريس يعني علي تنقفع عن وعن للصير تثرم بغير يقو يذكرك أن بالأكفان ده ده شوه وأجل بقلبك وبالخروج من الدنيا وبقطع ا ل ص ل ة بها أ ن ت تمتنع عن, عن زوجك الحلال وعن عقد النكاح أ ن تتزوج أو أن تزوج يعني ل او تعرس يا ز ل ل و ان تعرس ت رقب يا ك و تزوج محرم الإحرام ما الحج هذا أثناء أثناء لأن ل ل يطلع من الإحرام زي الزول لما يتحلل رميل ممكن من أحيانا زي بعد م يوم ر ا العيد ت أ و ب ا ل ن س ب ة للمتمتع ما أ ث ن ا ء الحج أ ث ن ا ء ا ل إ ح ر ا م فقط كويس طيب في أ ش ي ا ء تباح للمحرم الناس ما يشددوا على رغبتهم ساكت زي تغيير الملابس بالنسبه ة للنساء التغيير ل ل إن شاء ا ك للنساء يوم في وما ب ة ل ل ن س في فيه أيضا تغيير بغير الذي الإحرام بالنسبة للرجال تغيير الإزار والرداء الصابون والاستحمام وكذلك وغسله لكن بغير الصابون الذي فيه عطر والاستحمام ممكن ا ل م ر أ ة يستحموا راجل ي س ت ح م و كل يوم كل د ق ي ق ة يستحموا ما في مانع بصابون الغسيل المفرو ريحه و ب ي د و ن صابون ما في شيء يمنع المحرم منه الناس ما يضيع الفسول و ا ل س ا ع ة والبس الذهب بالنساء ب ة ما شي. في شيء في أ ث ن ا ء ا ل إ ح ر ا م والانتشاط و س ر ي ح الشعر الزولد ودارس ي الرح دينه ما في شيء كل ه ما في شيء يمنع من من هذا إ ذ ن د ا ا ل إ ح ر ا م ابن ا ل ق يامن في ل يقول ن ن و ي يا ة يطوف ب ك ع ب ة الحسن التي حفت ب ذ ا ت الحجر و ا ل أ ر ك ا ن ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه ل ل ع ل م ا ن ويروم قربان الوصال على م ن ا والخيف يحجبه من القربان يبغي التمتع مفردا في حبه متجردا يبغي شفيع قراني فتراه بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان والناس قد قضوا مناسكه وقد حثوا ركائبهم إ ل ى ا ل أ و ط ا ن رفعت ه م في السير أ ع ل ا م الوصال ك س ل ا ن ي ف ت ي م م الحج الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان قاصرات الطرف فيهن تبغي سوى محبوبها من م سوى ب ب و ه ا من معناها ل الشبان الحج ة م تنتقل انتقال كلي الى ا ل ج ن ة الناس ماشيد الحج وانت بقلبك تسرح في ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض دا ا ل إ ح ر ا م نزلت وانت محرم تتجه إ ل ى م ك ة أ و ل ما تصل م ك ة قلنا ا ل إ ح ر ا م الركن ا ل أ و ل ا ل ر ق ن الثاني الوقوف ب ع ر ف ة ا ل ر ق ن الثالث طواف ا ل إ ف ا ض ة طواف ا ل إ ف ا ض ة ذ بعد ع ر ف ة لانه في ث ل ا ث ة طواف في طواف القدوم وفي طواف ا ل إ ف ا ض ة وفي طواف الوداع ا ل ث ل ا ث ة طواف الدين طواف القدوم س ن ة وطواف ا ل إ ف ا ض ة ركن وطواف الوداع اللي بيعملوا حج بعد م ا ي ن ت ه ي من اي ح ا ج ة هذا واجب على ارجح اقوال هذا العلمي وعند ا ل م ا ل ك ي ة مستحب ا ل آ ن نزلنا ح ن ن م ك ة ودخلنا م ك ة ا ل ع ظ ي م ة ياسلام ا ل والزول وقف كده وشاف ا ل ك ع ب ة بجلالها وببهائها وبعظمتها وببركتها التي بارك الله فيها مباركا يمشي يطوف يخل ذ الحجر ا ل أ س و د عن شماله و ي ب د أ يطوف البيت الطواف تذلل ومعناه أ ن ك تدور حول رمز جعله الله عز وجل للناس ومعناه الحقيقي أ ن تكون طائفا بحياتك كلها حول المبادئ الطواف معناه أ ن تطوف حول المبادئ ا ل س ا م ي ة وحول القيم ا ل ج ل ي ل ة و ا ل ر س ا ل ة والوحي أ ن تطوف بحياتك كلها يطوف جسدك ب ا ل ك ع ب ة ويطوف قلبك حول الوحي والطواف ع ب ا د ة ج ل ي ل ة ولذلك ننبه على أ ن ه لا يجوز أ ن يطاف ب أ ي ب ق ع ة في ا ل أ ر ض لا بقبر ولا بضريح ولا بشيء ولا ببيت ولا بقصر إ ن م ا الطواف يكون حول بيت الله الحرام ولذلك لا يذوق طعم الطواف ولا يستفز بالطواف بالبيت إ ل ا من منع نفسه من الطواف ب أ ي ب ق ع ة في الدنيا وطاف ببيت الله وحده والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل و و ل ي ق ض الطواف تفثهم و ي ي و و و ف ا نذرهم ل دوران القلب حول المبادئ وطواف ا ل ح ي ا ة بحياتك كلها حول مراض الله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 دي ح ا ج ة م ه م ة جدا أ ي ح ا ج ة مفرد يسمع كلامي ذا كويس إ ذ ا طاف بالبيت طواف القدوم وطاف معاه وسعى ط ا ف معاه و معه السعي ل أ ن ه المفرد ما عليه السعي إ ل ا سعي واحد يقوم يجعل سعي مع طواف القدوم سعي الحج أ و ع ن د ه ح ا ج ة ت ا ن ي ة يطوف طواف القدوم وما يسعى ي أ خ ر السعي مع طواف ا ل إ ف ا ض ة ع ن د ه خيارين د م ن ه المفرد بعد ما طاف بالبيت س ب ع ة يصلي في المقام أ و في أ ي موضع من المسجد ركعتين ي ق ر أ في ا ل أ و ل ى ب ا ل إ خ ل ا ص الكبرى الكافرون و ب ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل إ خ ل ا ص الصغرى قل هو الله أحد وذلك ل ل إ ع احد ن من ولإعلان البراءة الشرك ا ل و ت ي صريحا ويقروا الكفار الكفار علميا وعمليا يمشوا يطوفوا بالبيت الأيات ويجي يوالوا ويوالوا ويقول المسلمين قال وحجينا كمان بعد بيجي نحن وعلا وأنا الناس مناهج قال بعد لله جل أقول لهم كمان ذلك المتمتع يطوف طواف القدوم ب ن ي ة طواف القدوم و ب ن ي ة طواف العمره يعني طواف القدوم ب ا ل ن س ب ة للمتمتع عنده ميستين طواف قدوم وطواف عمره و م ع ه ا طوار يسعى بين الصفا والمروه وجوبا ويعمل عمرته ويقصر شعره ويمشي يلبس جلابته وعمته خلاص م و ض و ع ه انت هذا المتمتع القارن يطوف طواف القدوم ب ن ي ة طواف القدوم و ب ن ي ة طواف العمره ويمشي يسعى بين الصفا و ا ل م ر و ة ب ن ي ة العمره و ب ن ي ة الحج معا يعني سعي واحد يقضيه حق حجه وحق عمرته وبعد ذات ما يتحلل يقول لسه في إ ح ر ا م ك المفرد إ ل ى يوم ا ل ت ر و ي ة إ ذ ا قلنا الحج في ه أ ر ب ع أ ر ك ا ن ا ل إ ح ر ا م والوقوف ب ع ر ف ة وطواف ا ل إ ف ا ض ة وسعي ا ل بين الصفا و ا ل م ر و ة ب ن ي ة ا ل ر ق ن في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله نواصل م ن ق ط ع من الحديث حول ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة للحق و إ ل ى ذلك الحين استودعكم الله ا ل ذ ي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته